فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم فرسل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم